بسم الله الرحمن الرحيم انزلنا اليك الكتاب فر لا يكون في صدرك حرج ان تلنذر به وذكر للمؤمنين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 كَذَّبُوا وَأَبَىٰ ۖ فَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ ۖ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا ۖ وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا ۖ وَمَنْ وَزْنُ يَوْمَئِذٍ من الْحَقُّ كَانَ شَأْنُ الَّذِينَ وَازَنُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَطغَوْنَ وَلَقَدْ مَتَّنَّا لَكُم فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ وجو له ادم فسجدوا فسجدوا الا اذن لم يكن من الساجدين